قصيده فتحيه كريمه لدفع الطعون والبلاء لسيدنا الامام علي قدي الله عنده اكرم الله وجهه لقد بدات بسم الله مفتتحا اسكن المحامد عند الله فافتتحت فنيا صلاه الله اكملها على نبي به سبل الهدى اتضحت محمد الخير الخلق الله سيدهم ومن له الخلق يوم الفصل قد جنحت ذنوب أمته من أجله كرما عنها مكارم عفّ الله قد صفحت مآرباً راماً ذو قصد لئن أسرت فبالصلاة عليهم مكفراً نجحت يا رب هب لي علي من لدنك رضا يا من بقدره الأرضون قد صطحت نفس لطول جو المحيال قد رضيت بموت هاب به لقيا كبل فرحت بحر الفداء لكل الخلق عما ضرق نفوس حتم وإن بها سبحت قد الموت أو قات الحياة بنا ثبلون فاصحة الآجال لو ثسحت ألا ومكة بيت الله إن له لصدمة بكت الأعمى وثم ألا وإن في أت الطاعون مسلة شهادة لذا بالإيمان قد منحت سنك القدر المقتول قد طاعت وامدية ناء بأجل المحتوم قد ذبيحت قد كان في من نام قبل من أم رجزا قوم بهم أفعالهم قبحت إن خلت ميرانه بالقوم مشعلة شرارها بعض الأجساد قد قدحت فهم على الإثم والعدوان قد مرضوا حتى لهم آفة الطاعون قد صلحت قد عجلت النفس في جارنا ولغاب المؤمنين لهم دار نعيم حاد ماذا يقول البار في حكم مقتدر أحكامه لم تزل بالعدل قد متعت نفس بماركة الطاعون قد قبلت شهيدة في جنان القلب قد مرجت نفس لقد أخلصت لله في عمل إلا بمتجرها والله قد ربيحت قد جئت تسأل يا هذه النازلة الطاعون ذرعا فبالأسماء ما برحت أسماء ربي تعالى قد سَتَ وسَمَت أبواب عِكْمَتِهَا بالنفع قادفُتِعَتْ فَكْتُبْ لِذَلِكَ بِسْمِ اللَّهِ يَعْقُبُهَا فَرْدُ حَيٌ وَقَيُومٌ وَقَدِ طَرَاحَتْ من بعدها حكم عدل وآخرها اسم المطهار قدوس قد ورحت فكالطريقة وكتب على آيات ما أن صاتق القول بالأنعام قد وجحت وأحرف المعجمات الله ليس لها في الوضع مثل ستأتي بعد قد شرحت فتسعة ثم عشر ضيد عدتها هذه دائرة الأسماء قد شرحت برأة ضعب في دور دائرة الزعفران ومسك ريحه نفحت وسميها جنة الأسماء وقال بالطاعون إذ جراحت ومن مصيب بالطاعون فصار به شبه المعيب من نار له لفحت فامحوا الكتابة بالماء المعين فامحوا فامحو الكتابة بالماء المعين وكل التفرر من بؤر منذ من نفخت ثم أسقه الماء وعلم أن فيه شفا ما لم يكن برق حين النفس قد صدحت وقل لمن يدخل الأسماء منزله بأن يقرب شاة فئية ذبيحت ويحديها قراء بأن عذواهم فهذه هبة من ربكم منعت فلا تبح سر هذا القول غير فتن معالم الخير من سيماه قد لنحت من راح يطعن جهلا منه أو حتى فلا تخف من كلاب الحي إن بحت من محر علم رسول الله مغترفي لها غرفة من أبعور ضفية لطائف الله في أسمائه لطائف الله في أسمائه جتمعت والعارفون بها صدرا لقد شرحت كلها نفايس در عزمت لها بها نفوس كفير القوم Mal mi